كان زوجي وهاتيتم وآتيتم, وآتيتم احدا نقرا فلا تاخذون من شيء اتاخذونه بهتانا واكمنا مبنا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا ولا تنكحوا ما نفح آباؤكم من النساء إلا, إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساع سمع الله لمن حمد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 خالاتكم وخالاتكم وبنات الاث وبنات الاخت وان فهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعه والمهات لسائكم وربائبكم وربائب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 بالفريضه الله كان عليما حكيما الله اكبر الله اكبر سميع wow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 তবে হুনে খেমিদ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 যে কিভাবে আপনি সেখানে দাওয়াতে কাজ করেন দাওয়াতের ক্ষেত্র কেমন মানুষের মনের মধ্যে চিরাচরিত একটা প্রয়োজন হল অন্তরের একটা শান্তি সময়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 जर द्वारा कार्यकी भा इचार देख दावा कथाय कख परवर्ती अनुषान पिसल مصراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضوء তবে الله বোনাম ভাবিদে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 الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله ما أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم مننا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوزن به علينا مصائب الدنيا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 ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتك الأعداء وعضال الداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأجواء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرّجته ولا كربًا إلا نفّسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا ولدًا إلا أصلحته ولا عسيرًا إلا يسّرته ولا ظاهرًا ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائش الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لكل عمل صالح متقبل ترضاه عنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان من الذنوب والآثام اللهم واجعلنا لك ذاترين لك شاكرين لك ساجدين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم واغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واكرم نزورهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا خالين بأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لهدىك ووفق ولي عهده لكل خير وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء أو مكروه فرد كيده, في نحره فرد كيده في نحره يا رب العالمين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصير وما أنزلت فيها من بلاء وسوء وشر فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان اللهم وردهم إليك ردا جميلا اللهم وردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كرب المكروبين واخضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت, أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا العالمين اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كلام حصيثنا أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র জাকাত ও দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফআই আল ব্যাংকোট আটচল্লিশ বার্মিংহাম पाउंड उंड नंबर शून्य शर्टकोड तीन शून्य शून्य आठ तीन सोएसि कोड आई विजि बता पाठ मेल कर रेट पीस टी डटी मानव আসসালামু আলাইকুম ওয়া আমি মোহাম্মদ هاشিম মাদানী আপনাদের জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং বিএস বাংলার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি ঈদের আযহার অভিনন্দন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 शांति जन्लाम अवदान समाजे शांति प्रतिष्ठा इसलमाम प्रति बुधवार रत साढ़े आठ टेब सम्प्रचार सकाल सारे टेष्टिंग